الله عليه وعلى اله وصحبه ومن ولا تحدثنا في الدرس الماضي عن النعت ونوعيه وإعرابه وتحدثنا عن النعت الحقيقي المفرد والجملة وشبه الجملة وهو أي النعت أحد أنواع التوابع والتوابع نعت وتوكيد وعطف وبدل نعت وتوكيد وعطف وبدل هذه أنواع التوابع الأربعة في لغة العرب النعت نوعان حقيقي وسببي الحقيقي الذي ينعت المنعوت نفسه ويرفع ضميرا مستكرا يقول حضر زيد العاقل أما السببي فهو الذي ينعت شيئا بينه وبين المنعوت سببي علاقة أو هو الذي يرفع اسما ظاهرا حضر زيد العاقل أبوه أو زيد الفاضلة أمه وهكذا في هذا الدرس نتحدث عن المعرفة والنكرة, المعرفة والنكرة والذي دعا ابن أجروم إلى الكلام عنها وهو يتحدث عن المرفوعات أنه لما ذكر الفاعل ثم نائب الفاعل ثم المبتدا والخبر جره الكلام إلى أن يذكر التوابع وهي ما يتبع قبله في الاعراب في الرفع وفي النصب وفي الجر أو الجزء الخاص بالأفعال فلما تحدث عن النعت ومن قواعد النعت أنه يتبع المنعوت في تعريفه أو تنكيره استدعى الكلام أن يتحدث عن النكره وعن المعرفة قال ابن أجروم والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة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 المعرفة والنكره هذا درس خاص بالأسماء فالأسماء فيها المعارف وفيها النكرات والنكرات غير محصورة فلذلك نتحدث عن المحدد عن الشيء المحدود المعين المحصور فإذا وجدت الكلمة أحد أنواع هذا المحصور فهي معرفة إذا لم تكن منه فإذا هي من القسم الآخر غير المحصور الذي هو النكر المعرفة ما دل على شيء معين في جنسه ما دل على شيء محدد في جنسه والنكرة ضده ما دل على شيء غير محدد في جنسه، غير معين في جنسه، يعني يصلح له ولغيره من ابناء جنسه، من أفراد جنسه، فكلمة رجل هذه كل ذكر بالغ من بني آدم، سواء اسمه محمد أو إبراهيم. أحمد مسلم أو غير مسلم أبيض أو أسود مهم ذكر بالغ من بني آدم يقال له رجل أنثى بالغه من بنات آدم يقال لها امرأة فكلمة رجل لا تدل على واحد بعينه وإنما تدل على فرد من أفراد جنس وهذا الفرد غير غير معين غير محدد. بخلاف لو قلنا زيد فزيد تدل على واحد بعينه يسمى زيدا لما نقول قلم كلمة قلم شائعة في جنسها غير محدد فلو قل إذا ما نتحدث عن قلم غيرك وإنما القلم الخاص بك لو قلنا قلم محمد هنا كلمة قلم أصبحت تدل على محد على معين فأصبحت معرفة انما مجرد كلمة قلم فقط هذه نكرة رجل نكرة مسجد نكرة بيت نكرة أما المعرفة فما دل على شيء محدد، شيء معين في جنسه قال والمعرفة خمسة أشياء هو ذكر الأقسام ولم يعرف ما معنى أن الاسم معرفة ما معنى أنه نكرة هو ذكر ذلك في النكرة أما في المعرفة فلم يذكر. قال خمسة أشياء الاسم المضمر المضمر أي الضمير وإنما قيل له مضمر لضمور حروفه فهو من حرف أو اثنين أو ثلاثة أي أن أحرفه قليل. نعم مسجد نكرة نعم ولكن أي مسجد هذه الكلمة تصلح لكل ما يقال له مسجد يعني هذا المكان تصلح له تلك الكلمة المسجد الآخر الذي بجوارنا تصلح له في بلد آخر تصلح له نفس الكلمة إذا ما دلت على شيء محدد انما لما نقول مسجد التوحيد دلت على شيء محدد دلت على شيء محدد, على شيء محدد. أو لما تقول ذهبنا إلى المسجد بخلاف ذهبنا إلى مسجد ذهبنا إلى مسجد أي مسجد نما ذهبنا إلى المسجد المسجد الذي نعرفه زيد ماشي ولكن هل تصبح لكل ذكر من بني آدم ها تصبح؟ طيب هل أنت تعرف كل من يسمى زيدا انت تعرف واحد او اثنين او ثلاثه كل واحد اسمه منهم زيد فلما اقول لك زيد زيد الذي تعرفه ما احدثك عن زيد لا تعرفه انما اقول حضر زيد لو كنت اريد زيدا انت لا تعرفه قلت لك حضر رجل انه بالنسبة لك نكره صحيح ناش سيلا دي حلوة يعني في تفاعل كده ها في مشاركة وجدانية قال الاسم المضمر نحو أنا وأنت هذا المضمر الذي هو الضمير وهو أحد أقسام المعارف وهو أعرف أنواع المعارف أعرفها يعني أكثرها تعريفا أي أكثرها تحديدا لأنك لما تقول أنا ينصرف الكلام إلى المتكلم دون غيره بخلاف لما تقول زيد هناك زيد هنا وزيد هناك وثالث ورابع فكلمة أنا أعرف من كلمة زيد وكلمة زيد أعرف من كلمة هذا وكلمة هذا أعرف من كلمة الذي وهكذا فالمعارف ليست كلها في درجة واحدة وإنما بعضها أعرف من بعض وأعرف المعارف على الإطلاق اسم الله هذا أعرف المعارف بعد ذلك الضمائر بعد لفظ الجلاله هي أعرف المعارف وبعد الضمائر الأعلام ثم اسماء الإشارة ثم الأسماء الموصولة ثم المضاف إلى أحد هذه الأقسام الخمسة إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة الضمير هكذا قال النحاه وهذه مسألة يعني ما نتركها الآن ما نتركها وإنما نتركها واضح أنا وأنت هذا ضمير هذا ضمير والضمير ما دل على محدد بقرينة هي قرينة التكلم أنا نحن أو قرينة الخطاب أنت انتما أنت أنتما أو قرينة الغيبة الغائب هو هي وهكذا إذا الضمير دل على محدد بقرينة قرينه التكلم او الخطاب أو الغيبة لما واحد يقول أنا كلمة أنا دلت على شيء محدد وهو المتكلم أنت دلت على شيء محدد وهو المخاطب هو دلت على شيء محدد وهو الغائب. فالضمير ما دل على معناه ما دل على محدد بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة طبعا الغيبة غير الغيبه الغيبة مصدر من غابة والغيبة هي المذمومة من اغتاب. اغتاب اغتيابا واسم المصدر منه غيبة ففارق بين هذا وذاك طيب للمتكلم أنا ونحن طبعا النحاه يقسمون الضمائر إلى بارز ومستجز البارز ما له صورة واضحة في الكلام تقول أنا مسلم فلان غائب هو غائب هو غائب هذا ضمير بارز واضح غاهز وتقول محمد حضر، أي حضر هو، فالضمير الذي هو فاعل للفعل حضر، ما ظهر في الكلام ولكن مفهوم، فهذا ليس له صورة ظاهرة، ولكنه مفهوم من الكلام. إذا الضمير إما أن يبرز وإما أن يستتر. برز قيل له ضمير بارز مستتر خفي وفهم من الكلام قيل له ضمير مستتر بارز ظاهر أو مستتر ثم إن الضمير البارز ينقسم إلى منفصل ومتصل الضمير البارز ينقسم إلى منفصل ومتصل كلاهما له صورة في الكلام واضح في الكلام ولكن أحدهما يستقل بنفسه ولا يتصل بالكلمة قبله والثاني لا يستقل ولكن يتصل فلما تقول انا مسلم كلمة أنا ها؟ هذا ضمير بارز منفصل لماذا هو له صرف في الكلام إذن هو بارز ثم لم يتصل بكلمة قبله إذن هو منفصل نحن مسلمون أنت مجتهد هو غائب مثلا هذه الضمائر بارزة منفصل أما لما تقول كتبت كتبت ايات من كتاب الله حفظت ايات من كتاب الله مثلا تدبرت في اياته هذه ضمير لانها دلت على محدد عن طريق تكلم تدبرت المتكلم هو الذي يقول انما لو قال تدبرت يخاطب أي نعم هذه الكلمة كل التاء هذا ضمير لأنه دل على محدد بقرينة هذه القرينة قرينة التكلم أو الخطاب أو الغير الغيب ثم إن هذه الكلمة لم تستقل بنفسها ولكن اتصلت وكما تقول كتابك كتابك الكاف ضمير لماذا لأنه دل على محدد بقرينة الخطاب يخاطر كتابك فالكاف هنا ضمير بارز متصل هذا الكلام واضح إذا الضمير بارز ومستتر والبارز منفصل ومتصل والمنفصل للرفع وللنص هناك ضمير يأتي في موضع الرفع وهناك ضمير يأتي في موضع النصب هذا عن الضمير المنفصل المنفصل ولو هنا سبورة ونكتبها يكون أجمل نصنع رسما معينا يعني يسهل هذا الأمر الضمير المنفصل منه الرافع ومنه النص منه الرفع ومنه النص أما الرافع فينقسم ثلاثة أقسام للمتكلم وللمخاطب وللغاء أنا ونحن للمتكلم أنت أنت أنتما أنتم أنتن هذا للمخاطب هو هي هما هم هن هذا للغاء هذا كله ضمير رفع منفصل بارد نعم ساصنع لك الرسم على الصبور لما تأتي ولكن اسمع الان عندما تاتي لما تأتي ولا عندما يعني انت ما الذي يغلب على ظنك انها ستاتي ام انها سوف تاتي ام انها لن تأتي سوف تاتي طيب سوف ت... اليوم ولا الليله طيب كده مررنا من السن ودخلنا في سوف <تصفيق> الان دخلنا في سوف هناك صبوره لا هي واقلام واقلام ومسامير حمير حمير حمير حمير حمير حمير حم؟ ها؟, ها ولا ولا من يحملها <تصفيق> طيب ماشي نكمل الكلام هذا الرسم ساصنعه لما تاتي السبوره القسم الاول من اقسام المعرفه هو هو, هو, هو, هو, هو, هو, هو, هو ايه الضمير مثل انا وأنت, أنا أنا أنا وأنت الى اخره القسم الثاني هو العلم هو العلم والعلم في اللغة الجبل العلم لغة الجبل قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي السفن الضخمة تجري في البحر كالجبال، فالعلم الجبل ولأن العلم الجبل بارز وظاهر أخذ هذا اللفظ أخذت هذه الكلمة وأطلقت على أحد أنواع المعارض وهو ما سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو زمان إلى آخره العلم ما سمي به إنسان زيد بكر عمرو فاطمة زين إلى آخره سمي به إنسان أو حيوان لما نقول القصواء هذا علم على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء أو الشهباء إلى آخره وأسامة علم على الأسد وتعاله علم على الثعلة وهكذا أو زمان لما نقول رمضان هذا يدل على زمان معين وهكذا أو مكان لما نقول مكة لما نقول مصر لما نقول الطائف هذا مكان معين فما سمي به الإنسان او الحيوان او الزمان او المكان او النبات فهذا علم فهذا يقال له علم نعم يعني ما هو يدخل في المكان مثل جمد مثله جبل أي جبل طيب نقول عرفات هذا علم على مكان معين جبل معين أحد علم على جبل معين إنما كلمة جبل فقط هذه نكر لأنها تصلح لكل أفراد جنسها ولا الواحد الآخر إنما أحد تصلح لواحد فقط من هذا الجنس ولا تصلح لكل الأفراد صحيح آه يعني مثلا كلنا إيه كلنا مسلمون. ولكن لما نقول أشرف تصلح لمن هل هنا أشرف اخر هنا أشرف اخر لا أشرف إلا أشرف واحد ها؟ لا احنا ما... الكلام يمشي في الباطل نتبع الظاهر نعم إنما كلكم دو شرف إن شاء الله بإذن الله ونسأل الله ذلك الله مستعان طيب هذا العلم ينقسم ثلاثه اقسام علم لقب وعلم كنيه وعلم اسم ابتداء العلم ما سمي به انسان او حيوان او مكان الى اخره هذا نعم لا هذا شائع أسد ليس علما انما ولما نقول أسد بعينه وسام بعينه فهذا علم عليه على واحد من أفراد الجنس العلم ثلاثة أقسام هناك اللقب واللقب ما أشعر بمتح أو ذم ما أشعر بمدح أو ذم يعني تفهم منه المدح أو تفهم منه الذم يعني نقول الصادق الامين الصديق الفاروق ذو النورين الإمام العالم أو العلامة وهكذا كل هذه ألقاب تشعر منها معنى المدح والرشيد والامين والمأمون وهكذا وقد تشعر منها الذنب نقول الكذاب الخائن وهكذا هذا يدل على الذنب فهذا يقال له لقب يقال له لقب الكنية ما صدر باب أو أم ومثله ابن وابن وأخ واخت هذا يقال له كنيا أبو بكر ها؟ ابو زيد أبو الفضل وهكذا أم أم الفضل أم الخيز وهكذا ها؟ طيب فيش حاجة هنا يعني فضل ولا شرف ولا حاجة ولا فيه وتقول أخ الصدق مثلا او أخ العرب هذا كني ما صدر باب او أم او أخ او, أخ أو, أخ أو اخت الى اخره هذا كني ابنه عمران كني ابن مريم كني وهكذا الثالث يقال له اسم وهو ما دل على معناه وليس لقبا ولا كنيه محمد أحمد إبراهيم مصطفى وهكذا هذه كلها يقال لها أسماء, أسماء إذا العلم لقب وكنية واسم العلم ما سمي به إنسان أو حيوان أو مكان إلى آخره يعني لما نقول ناقة هذا إيه نكره تصلح لكل أفراد الجنس انما لما نقول القصوى هذه تصلح لواحد فقط من أفراد هذا الجنس وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا طيب ويعرفه النحاب أنه ما دل على معناه دون حاجة إلى قرين. الضمير يحتاج إلى قرينه التكلم أو الخطاب أو الغيب أما العلم فلا يحتاج قرين. يدل على معناه دون حاجة إلى قرين. الثالث من المعارف الاسم المبهم. الاسم المبهم. إنما وصفه بأنه مبهم لأنه يحتاج لشيء بعده يزيل هذا الإبهام وهو نوعان هذا الاسم المبهم نوعان منه ما هو للإشارة هذا هذه إلى آخره ومنهما يقال له الاسم الموصول إذن مراد ابن آج الروم بكلمة مبهم الذي يزال إبهامه بكلمة أو جملة تأتي بعدها هذا معنى المبهم وهو قسماء أسماء الإشارة والأسماء الموصول. أسماء الإشارة ما دلت على محدد عن طريق الإشارة هذا الرجل أو هذا البيت كلمة هذا هنا لا تصلح لأي مشار إليه لأنك لما ذكرت بعدها كلمة البيت أو كلمة الرجل قيدتها فأصبحت تدل على مشار إليه محدد صحيح نما هذا هذا ايه دون إشارة هذا فلما تاتي بعدها بالمشار إليه تزيل الإبهام الموجود في كلمة هذا كلمة في اسم الإشارة فلذلك سماه إيه الاسم المبهم أسماء الإشارة هذا هذه هذان هاتان هؤلاء ذلك تلك تنقسم للقريب و وت... وللبعيد اسماء الإشارة قسمان للقريب وللبعيد فاما للقريب فللمذكر تقول هذا وللمؤنثة تقول هذه والمثنى القريب تقول هذان مذكر والمثنى القريب مؤنث تقول هاتان وهؤلاء للجمع بنوعي هذا هذه هذان هاتان هؤلاء هذه خمسة أسماء إشارة للقريب هذا مفرد مذكر هذه مفردة مؤنثة هذان مثنى مذكر هاتان مثنى المؤنث هؤلاء جمع قريب للذكور وللاناث هؤلاء رجال وهؤلاء نساء تقول هاتان شجرتان وهذان غلامان هذا رجل هذه امراه وهكذا طيب أما البعيد فهناك ذلك وتلك السلام عليكم طب ماشي ها هذا اسم علم علم من اي انواع العلم اسم لا كنيه ولا لقب لا كنيه ولا لقب ماشي نعم يطبق عليه، ها اي نعم قبله هذا مبهم، فلما تقول هذا احمد ها اصبحت كلمة هذه ايه معرفة بالاشار والاشارة هنا خسية لانه ذات انما لما تقول هذا رأي صائب هذا تعاون مثمر هذا هنا الاشاره إلى شيء معناه ومفهوم يعني طيب بعد هذا هذا يجري لا هذا العذاب فليذكوه المشار اليه محذوف مفهوم من الكلام هذا العذاب او هذا الشراب فليذكوه اي نعم اذا كان المشار إليه معلوما حذث هذا فليذوقوه هذا نعم إذا كان نكرة كان خبر هذا ذكر وإذا كان معرفة اعرب بدلا ذلك الكتاب لا ريب الكتاب بدل من ذلك ذلك ولد ولد خبر نعم لا لا لا هذه لك لك لك لك لك لك لك او أحد اجداده اسمه العربي بالالف ولا هذا الامام المالكي انما ابن عربي محي الدين ابن عربي هذا المجرم جد اسمه عربي عربي بدون الف ولا وله اسمه محي الدين لقب لقب محي الدين ابن عربي محي الدين حاجه نعم ولكن عربي قال عربي وسمي بي انسان اصبح معرفته يعني لو لو لو ان رجلا لم يجد لابنه اسما فسماه ولدا ولد ابن محمد ولد ابن محمد الطالب رقم أربعين في الفصل اسمه ولد فولد هنا علي حضر ولد وانت تقصد هذا ها فهنا معرفه بخلاف حضر ولد ما تعرف اسمه ولا يبقى نعم ها وليد لا وليد فعيل من الولاده بمعنى مولود قتيل بمعنى مقتول إنما ولد وليد ولد وليد طيب نرجع للكلام اسم الإشارة للبعيد ذلك للمذكر وتلك للمؤنث وذان ذانك ذانك للمثنى المذكر فذانك برهانان من ربك وتانك للمثنى المؤنث البعيد وأولئك للجمع بنوعين هذا عن القسم الأول من, من قسمي الأسماء المبهمة الذي يقال له اسم الإشارة اسم الإشارة طيب القسم الثاني ما يقال له الأسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان وهكذا فهذا يدل على محدد بقرينة هذه القرينة جملة أو شبهها يأتي بعد لسم الموصول يبين المراد منه يعني لما نقول حضر الذي الذي هذه تصلح لكل مذكر حضر الذي يعني تصلح للإنسان كل من يقع منه الحضور تصلح له إذا كان مذكرا حضر الرجل حضر الولد وتقول حضر الحيوان الذي فر لما جاء لم يجد طعاما أتى إلى صاحبه وهكذا فالذي تحتاج الى ما يزيل ابهامها هذا عن طريق الجملة التي تاتي بعد الاسم الموصول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالذين اسم موصول لم قيل له موصول لانه يوصل بجملة تاتي بعده توضح المراد منه واضح يقلوا اسمه موصول فهي اسماء مبهمة لذلك تأتي بعدها الجمل او اشباه الجمل لتزيل هذا الابهام لتبين المراد من هذا الاسم وهذا الاسم الموصول قسمان يوصل بجملة او شبه جملة تزيل إبهامه او تبين المراد منه تبين المراد منه الأسماء الموصولة قسماء خاص وعام اسماء موصولة خاصة والقسم الثاني أسماء موصولة عامة أو مشتركة مشتركة الخاص ستة أسماء الذي التي اللذان اللتان اللذين واللاي أو اللات إن جعلت اللاي واللات اسمين إذا هي سبعة وإن جعلتها اسم واحدا بالتاء أو بالهمزه فهي ستة الذي للمفرد المذكر الذي للمفردة المؤنث ومريم ابنة عمران الذي أحصنت قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به هذا مفرد مذكر التي مفرد مفرد مؤنث اللذان للمثنى المذكر والذان يأتيانها منكم فآذوهما وهنا على سبيل التغليب لأن الفاحشه لا تقع إلا من رجل وامرأة المقصوده في الآية والذان اللتان للمثنى المؤنث الذين لجمع المذكر اللات أو اللاء لجمع المؤمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هذا اسم موصول جاءت بعده الجملة هم في صلاتهم خاشعون فبينت المراد من كلمة الذين اسم موصول وهنا يدل على جمع المذكر جمع المذكر اللاتي او اللائي لجمع المؤنث نعم على ايه في الضمير ولا في هذا الكلام وانت لماذا لا عندك لا انا هذا علقته بالضمير لم اعلقه بال بالعلم ولا باسم الإشارة ولا باسم صحيح؟ صحيح إذا أنت المقصر نما انا إن شاء الله عند كلمتي أذكر الضمير طيب نقول اللاتي او اللائي هذا لجمع المؤلم في ل... سوره المجادلة وما جعل له ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم نعم نعم إيه؟ إيه؟ ما جعل ماشي ماشي واللائي يئسن من المحيط طلق طلق واللائي يئسن خروجا من الليل. من المقرأ. ماشي. هذا يقال له اسم موصول خاص لأنه دل على مفرد أو مثنى أو جمع مشترك ودل على مذكر أو مؤنث لا يشترك بين النوعين ثم هو من ناحية أخرى يدل على العاقل وغير العاقل تقول قرأت الكتاب الذي اشتريته بالأمس الكتاب الذي غير عاقل حضر الرجل الذي الذي ايه ها الذي انتظره احسن كنت تقول ضرب امرأته بس احسن, احسن. ماشي. ماشي حضر الرجل الذي انتظره مساعدتي في ضرب امراتي <تصفيق> ايه رايك ابوها بقى ولا اخوها ولا <تصفيق> واحد من محارمي <بالمحاربة. تصفيق> نعم عايز ايه ماشي كما ترى هذا الاسم الموصول ايه خاص دل على مذكر او دل على مؤنث النوع الثاني اسم موصول عام يشترك بين المفرد والمثنى والجمع وبين المذكر والمؤنم وهو من وما تقول حبر حبر من فاز وحضرت من فاز وحضر من فاز مثن أي بمعنى اللذان حضر اللذان وحضر من فازت أي اللتان وحضر من فاز وحضر من فزن حاضر من فزن ان الفعل يلزم الافراد حاضر من ولا على لغه جمع الفعل واثر النجوى الذين ظلموا هذه لغه عند العرب ولكن جمهور العرب على افراد الفعل مع الفاعل المثنى او الفاعل الجمع طيب نرجع فنقول من هنا في هذه الجمل كما ترى اسم موصول صالح أن يكون بمعنى الذي التي اللذان وهكذا ومن هنا للعاقل ففيها خصوص من جهة وعموم من جهة عموم من ناحية العدد والنوع فتصلح للمفرد والمثنى والجمع والنوع تصلح المذكر والمؤنث وفيها خصوص من جهة أنها تأتي للعاقل أما الذي والتي فهي خاصة من جهة من جهة النوع والعدد ولكن عامه من جهة العاقل وغير العاقل فالذي تصلح للعاقل وتصلح لغير العاقل واسم الموصول ما عندك في القرآن ومنهم من يستمع إليك. ومنهم من يستمعون إليك منهم من يستمع منهم الذي يستمع ومنهم من يستمعون منهم الذين يستمعون واضح طيب أما غير العاقل فله ما له ما ما الموصولة ما الموصولة تقول اعجبني ما تصنع اي الذي تصنع اعجبني ما تصنعه الذي تصنعه واضح نقول اسقي من الشجر ما اثمرته يعني اللتين أثمرتا وهكذا فما تصلح ل المفرد المذكر المفرد المؤنثة للمثنى للجمع ولكن هي لغير العقل هذا القسم الثاني من قسمي الاسم المبهم اسم الاشاره قسم والاسماء الموصولة قسم اسماء الاشاره قريب وبعيد والاسماء الموصولة خاص وعام واضح الكلام إذا تحدثنا عن الضمير عن العلم عن اسماء الاشاره ها الأسماء الاسماء الموصوله الخامس او الرابع على ترتيب ابن اجروم حيث جعل الاسماء الموصوله اسماء الإشارة اسما مبهما الرابع على ترتيب ابن اجروم او الخامس عند النحاه هو المعرف بال بال على قول او المعرف بالالف واللام على قول او المعرف باللام على قول ثالث المهم المعرف رجل الرجل اشتريت فرسا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس اشتريت فرسا اي فرس هنا نكره ثم مات الفرس هنا ايه معرفة. ما طريقة تعريفه الالف واللام دخلت عليه الالف واللام فعرفته بعدما كان شائعا في جنسه يصلح لأي فرد من افراد الجنس اصبح يدل على فرد بعينه وضح والالف واللام قد تدخل على بعض الأسماء ولا تؤثر فيها الحسن الفضل الحارث تقول حارث وفضل وحسن وحسين هذه الألف واللام للتحليه للزينه ما تعرف لانها في الاصل معرفه وقد تدخل على بعض الأسماء وهي الأسماء المشتقة فلا تعرفها الضارب الفاهم المضروب هذه مبهمة حتى لو دخلت عليها الألف واللام فالمعرف بالألف واللام هو الاسم الذي دخلت عليه الألف واللام وأثرت فيه التعريف فإن كان معرفة قبل ذلك فهذه الألف واللام للزين إذا لم تؤثر فيه التعريف، إذن هو نكر كما هو الضارب الضال. والأخير من هذه الأقسام ما أضيف إلى واحد مما سبق. كتابي هنا مضاف إلى ضمير. كتاب محمد مضاف إلى على. كتاب هذا الرجل مضاف إلى اسم إشارة. كتاب الذي فاز. مضاف إلى اسم موصول كتاب التلميذ مضاف إلى المعرف بالألف واللام هذا عن أقسام إليه المعاني بقي الكلام عن الضمير نكتبه وهذا إن شاء الله عز وجل نذكره في الدرس القادم واضح أقول ما تسمعون وأستغفر الله